Ya <laughs> gulog <laughs> كنو زيل معرفه منوع في يا ابن العام المستفاي ورجل قلب خطى ليسف ايدي عين وفاء بالامل واله والحب والشرف والع فلا فلا عدنا سنه يا التحضار يا مي الشيد غيرك فلا عدنا سنه يا التحضار يا مي الشيد يا قل هو الله نقطة قتل بايب جي بي نايل بسم لا فرق لا فاصل ربي الجلال خاصك هيل منزيل لولا لو ما وجودك يا عمد ما شا عندي نالا وجد لو ما وجودك يا عمد ما شا عندي نالا وجد يقول هو الله ah ya bilhasan hakilaha manruf hur wa khalli ya bilhasan hur wa اقدر انتل باقي ما يا حد راح سبحان رب وياي صورك قدرتك يا صورتي وربي عما هل ما مثلك ه كن يا حدار فتاة من مثلكي بهبن ويلد والكعبة صارت لك مهد يعلي من مثلكي بهبن ويلد والكعبة صارت لك مهد يا قل هو الله حرق يا قل هو الله أحد يا بل حسن للعالم دارس فلك سوى واضح مثيل فوق شمس ما مثيل شخصك سيمد والمصطفى عليك عتيمه ما مثيل شق سخيمه والمصطفى علي اكيد يعتيم يا قلهم والله هو احد دين الله بوجودك يا حاده مين تنسي حملتك كل زمان صار دين زي كير قلم ودموع معيد وعناك حبير للبعر صعيدك تي <تصفيق> اي لوعد حتى العدو بفضلك شهيد للبارص عندك تي لوعد حتى شتى البيان العاطفة وحبي العقيد ما أقسمي الله باسمي كل يحوي العديل خسر عن ديني وآخر العنكزيل لا أقسمي و وما ولد لا اقشيم هذا البلد و يا ولد يا هو الله احد يا بحسن <سؤال> حسن حاكي العامل من هو يحبط يا قل هو الله أحد يا قل هو الله أحد للشاعر الأجيب جابر القاظمي